اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيَخْزِ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطْ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما فأفاء الله على رسوله من أهل الكرى فلله, فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِطَابِ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 وَمَن يَقْشُ حَنَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ أَوْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ربن إِكَ رَأُفُ وَحيم أَلَمْ تَرَ إِلَ الذيينَ نَثَق يقُونَ لإخْوانهِمُ الذيينَ كَثَروا مِن أَهْلِكِتابابَ لإِن أُخرِرجِتُم لَ نَخرج مكُم وَل نطيع فِيكُم حَدًا أبداَا وَإِن كُنتُمْ لَتُلْقُونَ لَنَا سُرَنًاكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن كُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثم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 كَمَثَلِ الشَّيقَالِ إِذ قَالَ لِسَانِككُر فَلََّا كَثَرَ قَالَ إِن بَر أُ مِنْ كَئِ أَخَافُ الل إِنّي أَخَافُوا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 نَتَهُمُ <تصفيق> الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام